لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نار كلما نضجت جنودهم بدلناهم كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 وندخلهم ظلا غليلا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا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 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لهم وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا غَلِيضًا الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حولك فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمُرْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أي يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ الله أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ الله فَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَالَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِيْمٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا جَهَنَّمُ وَبِئْسَ النَّصِيدِ هُمْ تَرْجَاتٌ الله اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يعني